آمِين وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ أَمْرًا مِن عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 هُوَ رَسُولُ نَبِيٍّ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمُ مَجْنُونٌ إِنَّكَ شَفِي الْعَذَابِ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 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا على عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تُرْجَمُوا وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَفَأْعْتَزِلُكُمْ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 بِهَا فَاکِهِينَ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من مَا ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولوا إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم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 إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يَوْمَ لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم صرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم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 ذُق إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِنٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يلبسون مِنْ سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فِيهَا الموت إلا الموتة الأولى